بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالقاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء الحبك. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك هتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون لوقوا فتنه هذا الذي كنت بي تستعجلون ان المتقين في جنات وعيون آكلين ما آتاهم ربهم ان كانوا قبل ذلك مبسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يتغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمخصر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 لَقُمْتُمْ تَنطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إذ دَقَنُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٍ مُنْكَرُونَ فَرَاءَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ أَبْعَدَ السَّمِينِ فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تقف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 وَفِي عاب إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم مَا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ طيل لهم تمتعوا حتى حين فَغَتاَوْا أَمْرَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَ أَبَنَنَاهَا بِأَيذون وَإِنَّ لَمُوسون وَالْأَرضفَ رشْنَهَا فَنِعمَّ المَاهِدُون وَمِنْ كلُلِّ شَيئٍ خَلَقُناَا زَو جَمِ عََّفُ تَذَكَّون فَفُِّ إِلَ